من الموارد, من الموارد التي يتعلق بها الخمس الكامس، وهناك عدة روايات تدل على وجود الخمس في الكامس، منها صحيحه الحديث أن مسلا عبد الله عليه السلام عن الكامس كان في قائد الخمس. صحيحه ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعاهدين إلى أخير ومن الروايات التي تدل على وجود الخمسي في الكامل سمعت أبراع عمار بن مروان عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعت أبي عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغميمات والحلال من السلطة الحرام إذا لم يعاب صاحبه والكنول فالخون والسلطة هذه الروايات كافيه في الاستدلال على عجوبي الخون في ولكن سيدنا الخوري قدسى سره استدل مضافا إلى هذه الروايات بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سالته عن ما علمنا فيها. فقال كل ما كان ركاذا في ذلك حيث ذكر قدسى سره أن عنوان الركال هو ما ارتكز في الأرض وما استقر فيها فيشمل المعادن والكنوز فإنه كما يطلق على المعادن عنوان الركاز لأنها مرتفدة في الأرض يطلق على الكنوز أيضا عنوان الركاز فإنها مرتفدة في الأرض والتنسك بهذه الرواية له فائدة وهو ما إذا شك في شيء أنه كنز أو ليس بكنز إذا شككت في شيء إن أنه كنز أو ليس بكنز حينئذ يجب فيه الخمس هذا ذلك بعنوان جنوب؟ بعنوان بيكارز. يعني لو جمدنا على عنوان الكنز الوارد في تلك النصوص التي قرناها لا يمكن التمسك بهذا العنوان في الموارد التي يشك فيها أنها فنز أو ليس بكنزين موارد مشب أنه كنز أو ليس بكنز في هذه الموارد لا يمكن أن نتمسك بالإطلاقات التي تضمنت عنوان كنت فلنتمسك بالعامل في شبهة المستطاقية تمسك بالإطلاقات التي تضمنت عنوان الركاز لأنه إذا لم يصدق عليه عنوان كنت فلا أقل من صدق عنوان الركاز عليه فإن الركاز ما اتخذت في الأرض. ولكن هذا الاستدلال منه قد سره محل تأمر باعتبار أن ظاهر عنوان الركاز مرتكزة بطبعات لا ما ركز في الأرض يعني ما يتخلق في جوف الأرض يكون مرتكزا فيها بطبعات المعادن هذا يقلب الركاز أما ما ركزه إنسانا مثل الكنوز هذا ما يقلب الركاز ظاهر عنوان الركاز غير عنوان المراكز او المرتكاز عنوان الركاز ظاهر فيما ارتكز في جو في الارض فلا ثلاث من المعادل وان الكهونز المفروض انها اركزت في الارض بفعل فاعل لا انها مرتكزة في الارض بحث لطبعها وحين اذا مو معلوم شمود عنوان الركاز لذا الكهونز فالأمر خاصاً للمعاهدين وغير مع معلوم الشموع عنوان القنون فلا يصح التبسيط مثل هذه الروايات التي تضمنت عنوان الذكاز لإثبات وجوه الخمسي في القنون الله في قط. بعدين الآن نريد عرف الكانس. ما هو الكانس؟ صاحب العراق القدسس الرواق قال الكنز هو المال المذحور يعني من الكنز هو ما يجعل الإنسان ذخرا له ما يخفيه في الأرض ذخرا له ما المال فصاحب العراق يعتبر في عنوان الكنز أن يكون مذحورا هذا الكلام هم مخالف للمشهور محمد ذلك فإن عنوان الكن لغة وعفة يشمل كل ما أخفي سواء كان مذكورا هم يكون غزهورا <تصفيق> افترض أنه مثلا بيوت خربت من جل أهلها وكان فيها بعض الزهات أو بعض الزهات وانطمر في الأرض بحكم العوامل القليلة ثم جاء إنسان ورأى، وهذا ليس من المفروض، لأنه كان فوق الأرض ولكن صار تحت الأرض رأى أن عوالم الطبيعة لا في, سطح. إنوان. إنوان إنوان. المال في, في صدق أنواع الكل العزيز وغتنه عظيم. يسلق عليه أنواع كنزين ومنوجين، ولذا كنز لغتنه عظيم يسلق أنواع الكل، مع أنه ليس في هذه خورين، فما المال غير شرط في ماذا؟ في صدق أنواع وهذه الجهة الأولى الجهة الثانية في تعريف الكائمة قال صاحب العرواح سواء كان في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر قال المذاب هو الصبق العرفي بغض النظر عن المكان منه الغطاء رحمه الله قال أنه له الخمس في الكنز المدفون في الأرض أما لو شفت مدفون في شجرة او في جداره الخمس في الكنز المزبوط في الارض هذا بأي باي مقيدين <تصفيق> المدار على انه مستور انما يصدق عنوان الكنز على المارد مستور المال, المال المخفي. المخفيه سواء كان مخفي تحت الارض او مخفي في شجره او في جداره ومصداقه لانواع الكنز النتيجه ويجب فيه الخمس دون خط الاطلاقات لماذا هذا التقييم ان يكون تحت الارض نعم غلبه الوجود الاغلاق في افراد الكنز ان يكون تحت الارض لكن غلبه الوجود لا توجب الانصراف ما يقولون لفظ الكنز لفظ مطلق يشمل كل ما استطاع في الارض او فوق الارض انصرافه للكنز المدفون تحت الارض انصراف ناشئ عن غلبه الوجود وغلبة الوجود لا في مثلها أكمل غلبة الاستعمال يقولون إذا انصرف اللحظ معنا لغلبة الاستعمال فهذا الانصراف يدخل تحت حجية الغهوم ولكم حجة وأما إذا كان من شاء الانصراف وغلبة الوجود فغلبة الوجود لا يعني لو قال مثلا بما بمائن فهو يعيش في الطورة هل أغلب في الماء الموجود فيه قوم يكون من قوم؟ أتعب ماء خارجين لا ضد ماء والماء منصرف إلى ماء قوم هذا مباكل في قوله ماء ذاك الكلاشة غالبة الوجود لا تكون موجبة للانصراف الحجائن وانما المنشأ للانصراف فجاء وغالبة الاستعمار لكن سيدنا قدس سرور سيد حوي في مناقشته صاحبه كشف الغطاء كشف الغطاء قال بانه اي كان ما كان مستورا على نحو لا يمكن الوصول اليه عاده لا ما اذا كان مستورا في مكان معين للحفظ المؤقت بحيث يمكن الوصول اليه يعني مثلا هذا هذا مثلا ترى طامرن تحت الأرض أربعة امتار ذهب في المسؤولية يعني هذا في اما أما لو كان موضوع في صندوق الصندوق مثلا نخفى تحت الأرض فقط جميعه وهو أنه حاكم النبي هذا لحفظ مؤقت هذا هذا ليس لقائم عنوان الكنز ما كان مستورا عن الأنظار بحيث يكون الوصول لها على لا ما كان مستورا عن الأنظار بحيث يمكن الوصول لها هذا ليس ما كان زياد هكذا سيدنا فوق يقول بسرور أخذ في تعريف الكنز هذا الجهل مع أنه والي الجهد ما له المدخلية؟ هذا المال المستور عن الأنظار، هذا المال المستور عن الأنظار. إن كانت هناك قراء على وجود مالك له بالفعل، ممكن. وإذا ما تقرأ على وجود مالك له بالفعل، ممكن. مدخلين. يعني يندرع. لو وجد. صندوقا في طرفة المعينة وفي ذهب المثلوب ومثلان دور مثلاً ولماء الجي... الجيولوجيا مثلاً قائباتهم هذا بحفظ التاريخ وهذا يرجع مثلاً فتطول إلى آل سنة بعد مع أنه ما كان مستوراً عن الانظار بحيث لا تصل إليه الناس عادة وإنما وضعوه في مكان أمينا للحر ثم انجلوا وانتوا انقربوا هذا العاصر معنا والعكس لو أنه كان يحفر مثلا في مكانه لغرض شيء كان يحفر وبعد عشرين متر وجد صندوقا فيه ذهب مثلا وبدأ القرائن على أن هذا الأمس محتوظ الكندون يافر وإذا لكل خطة محاولة إذاً مو المدار على أنه يكون مسجورا عن الأنظار بحيث لا يمكن الوصول إلى بعضتين أو مسجورا عن انظار بحيث يكون وصول يعاد المدار على أنه هل هناك قرار على أنه لا مالك له بالبيت أي خطة أنوان كان أو هناك قرار على انه لا يمكن أن يكون مالك بالفيرة بل يبحث عن مالكه نقطه طارقة هذا المولد ليهذا النقطة فارغة وما عن الأنظار بحيث يمكن الوصول اليه او ما عن الأنظار بحيث يمكن الوصول هذا لمن هذه النقطة؟ واضح؟ لا يرون فيها الأوراق؟ على طارق شلون يعني يعني في هالأماكن ما يمكن يتخلوا يعني دائما أضرار الجبل تدريجية عمق الالعاب يصير به كمل على المبتدئ ويا زلمة يعني. في ذلك أو عصيان الأهل عصيان المنطقة تردو مثلا مطارات الجبلية أصلاً. رأيكم الناس ممكن تتحانش؟ تتراب ما ليش؟ أنت بحثت الدراسة، ودلل أنه يمكن الوصول إليه على كأنه لا يمكن الوصول إليه على كأنه مو يمكن الوصول على لا يمكن الوصول هذا يمكن الوصول ما قبل خلاص على أو لا يمكن الوصول على التنورات من قامت خلينا على اننا لفوض الفئل موجودة ولا عمل غربا خاص في هذا المكان بل الاكتفاق وصل الناس لديهم وسواء كان من الذهب او الفضاء المسكوكين أو غير المسكوكين ها آه، هني هم فكوا في كلامنا في نفس السلام يقول بأنه إذا رؤية في مكان معين للحفظ المؤقت شفنا في صندوق موضوع في مكان للحفظ المؤقت فلا تشمله الأذن بل هو في حفظ اللحظه هذا الكلام من وين ناخذ الكلام قال في صحة ما نذكره بجاورة المعدة في الصحراء شكرا وهذا, وهذا يلحقه رحم اللقطة إن اتصف بالضياع وإلا فهو من قبيل مجهول المالك هو يفرق بين اللقطة ومجهور المالك بشنون لأنه بفرقين الفرق الأول أن اللقطة معلوم المالك وهذا مجهول لكم ان لن لقفه ما وصف الضياع إذا يسطا بالمباه في مواقع في الطريق هذا لقفه وان لقفه مجرد ما اذا وجدت كان اذا وجدت كنزا في صندوق موضوع للحق طبعا ما في قريبه اللقطه بعد فكيف تجري على أحكام القانون ما وجد في صندوق معين للحفظ للحفظ المؤقت يقول هذا ما يخُطَط عنوان لأن هذا موضوع الحفظ المؤقت زين لكن يدخل تحت عنوان القطة المفروض أن أحكام لقطة موضوعها الضائع الضائع فإذا لم يصدق عليه عنوان الكنز لأنه موضوع للحقظ المؤقت كما تقول والكنز اشترط فيه أن لا يكون موضوع للحقظ المؤقت ينقذ بعنوان شنو؟ مجهول مال يستعب تجري عليه أحكام مجهول مال ما أنهم تجري عليه أحكام اللقطات صار راضي كما تجري عليه كان الكنز من الذهب أو الفضه المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيره مهودة أو لا فب. من الجراهير حتى يمكن من تنظر المكاثران أو غيره من الجراهير وجوب الخمس فيه ممين على الاحتياط ولكن يجب ان يكون في المسؤول هو ان يكون من أنواع القنون ان يكون هذا المسؤول هو ان يكون هذا المسؤول هو ان يكون هذا المسؤول هو كل مال هذا المسؤول هو ان يكون هذا المسؤول هو ان يكون هذا المسؤول هو ان يكون أو ما هو المستنير؟ سيدنا الخوي قدس الرحب هؤلاء الذين يكونون بالإطلاق إطلاق لا الكاتب الكنز هل كنز لغة سألته عن المعادن؟ هل كنز كفي أكفي؟ أنواع يشمل الذهب والفضه المسكوكين غير المسكوكين غيرهم من الجواهر بل كما يقول السليم بين كل مال يعتد رئيس وحريه امام الكنز وخير مطلقا من يقول بالتقييد بخصوص الذهب والفضه المسكوكين على ارضه يقول لصحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضا سالته عن ما يجب فيه الخمس من الكانت عن ما يجب فيه الخمس من الكانت شنو هذا السؤال قال سالنا مو كنت جبير الخمس ما يجب فيه الخمس من الكانت انا كنت جبير الخمس سالته عن ما يجب فيه الخمس من الكانت وهذا رجل السؤال عن النوع الذي يجب فيه الخمس من الكانت قال ما يجب الزكاه في مثله يعني النوع الذي تجب الزكاه في مثله ففيه القوم ومعلوم ان الزكاه انما تجب في الزاد المسكوكين غيرهما لا تجب فيه الزكاه اذا غيرهما لا تجب فيه الزكاه فحينئذ هذا اخطر ما يجب الزكاه في مثله ففيه القوم ظاهره ام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 إن السؤال بقوله عما ظاهر في السؤال عن الجنس والماهيه هي عن نوع الإسلام والمماثلين الجواب ظاهرة في التماثل من حيث الجنس الذي هو المسؤول عنه لا عشي منها خاطئ فإنه فلاف المساء أو المنصر من الباق وبناء الجنس المستخرج من الكامل الذي يكون في فتنه الزفاح منحصرا بالمقديم فطبعا يختص الخمس بهما. طبعا صاحب الرياض أسند إلى الأصحاب أنهم فهموا من هذه الرواية في هذه القناة عما يجب فيه الخمس من الكامس قال ما يجب في مذه الزكاة في الخمس الامر لهم أنه فهم هناك في المقدار الامر مو في يكون سألته مثل يجب فيه الخمس من الكذب يعني عن يجب الذي يجب فيه الخمس من مثل وعن النوع سؤال عن المقدار لا عن النوع هل يجب ان ما يجب في من به يعني النصاب الذي يجب في من به يجب تجب فيكم سؤال نظر المماثله من حيث المقدار والكمية لا من حيث النوائل. السؤال عن المقدار والجواب عن المقدار سيصبح السؤال عن والجواب عن النور. صاحب الرياض عندنا استجاد على أن الأبحاث المناثب القرناء قال بقرينة صحيحة الززنطي الواردة في المعدن سألت أبو الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينار تلك الرواية استعملت المماثرة شنو في المقدار الكمية واضح ما يجب في مثل الزكاة عشرين دينات فتلك الرواية قرينا على المراد المثلية في رواية نجنو شنو من حيث المقدار والكميات لا المثلية من حيث النوع والكيفيه في قريمة صحابي ولكنه كما تنظر لي صحيح صحيح صحيح إبادة لأن السؤال ظاهر في النار عما يجب فيه الخمس يعني عن النوع الذي يجب فيه الخمس من الكان سألتك مثلا سأله عن المسجد الذي صلى فيه عن مثلا عن ما يصلي فيه من المساجد عنما يصلي في أنشل واحد أو عن نوع المساجد التي يصلي فيه وهذا السؤال من من سؤال مع النوع معنى كمان هذا المثل أهم كذا ولا ليش ما قال لو كان يريد المقدار قال ما يجب فيه الزكاة فيه القوم لو كان يريد المكباب لقالت الجواب عليك لما عليك ما يجب فيه الذكاء في الدكار لماذا قال ما يجب فيه مثله الذكاء فيه المكباب التعذير في المماثلة كاشف عن إرادة نوع للمكباب لأن المماثلة تناسب النوع لا تناسب المقدار، وإذا ما يجب فيه الذكاء فيه القول والمماثله ظاهره في من حيث الجنس الذي هو المسؤول عنه لا في شيء اخر يعني ناديه فإنه خلاف المنصلاق او المنصرف من اطلاق المماثله كما لا يختار او تشوف الشركه دائما ما يجب الزكاة في مثلين عشرين لنارة قبل قرينة موجودة باعا لو القرينة اللي حملناها على قرينة موجودة قرينة شنو قال له سألتوا عما أخرى للمعلمين قليل أو كثير تعلموا قليل أو كشير ناظر المقدار ليس فيه حتى يكلوا يقول له هنه شنو المقدار عشرين لنارة يقول له قرار قرائن موجودة في نفس الروايات صرفت عنوان المثل من النوعية إلى الكميه والمثلاث لولا هذه القرائن لقلنا بأن مخطب التعبير المثل هو وشنه؟ النوعية وهو كانت سيدنا من, من الصحيحة بالقرائم أن الاظهار اختصاص القم من الكونون بما كان الخارج من المهدين اللذين فيهما الزكاه دون الرؤى هما المسكوكان شديد الكلام ده والنقاش لصاحب الرياض hè huh? تقوم السؤال بماذا وعنوان المماثلة عنه؟ في من هذه ما؟ كما تستعمل دماغي ما هو تستعمل دماغي؟ كذلك المسألة جبوعة يتحقق الثواب فيه من النافقة كذلك كما تهتمل النور تهتم شنوك؟ الكذلك خرب اكو موارد لا تصور فيها الكام سألتوا عما يجب السجود عليه معلوم بالقرينة الشرعية ان السجود لا يتصور في الكام قلني انطرق موارد لا يتصور فيها النوع اصلا يتصور فيه الكام سألتوا عما يجب شربه من الدواء مجال كال ثلاث مرات قدام العقب صور بعد النوع مجال يتصور الكام هذا يحترفها شيء أما عنوان ما في نفسها مو من ثلاث إلى خص السؤال عن النوع فإنما يضطر السؤال عن النوع أو عن كم إذا كانت هناك قريبة وإلا ما في حد ذاتها في النوع الكريم ومثلي المثلان حكم الأمثال فيما يجوز ما لا يجوز واحد مثلي يشبه المثلان والمشتركان في حقه مشتركان في كم من واحد او مشتركان في كتين؟ كم لا يصح إطلاق في الكنيس اطلاق مماثل في النوع النساء. وإلا لقال ما يجب فيه الزكاة يجب في الخمس. إذا كان مراد أن النون الذي يجب فيه الخمس هو الذي يجب فيه الزكاة، شو ذنبه في الزكاة؟ يجيبه. يجيبه في مثله. قال من لي يا عم وانصرافها الى النور وعدم انصرافها الى الكون اي صالحه في وجوب موجب لكن هذا هو ثانيا قد يقال بان القرين هنا على العرب لأنه سؤال شنون؟ هذه كانت أولا لأن السائل واحد لست البناطي ماكد ألمين لدي كده الصحيح عطوه سؤال السائل واحد من بعض قاعدت العامة سألت أبا الحسان عما يجب فيه الخمس من الأمكان قال لي ما يجب الكذاب <تصفيق> سألت أبا الحسان عما أخرج المعدد من قليلا من كثير ولعلهم أصل في مكان واحد ولعلهم يجب في مكانين واحد والسؤال كله عن الكن عما اخرج من قليل او كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يقول فيه في الزفاة كون السؤال الواحد المسؤول واحد مما يوجب القرينيين وانه بما انه سأل هناك عن الكم فسؤاله هنا شنون؟ عن الكان خصوصا عن المركوزية نعلم أنه لا يجب عندهم عندهم أنه لا يجب بل مع هذه المركوزية مع هذا عند ومع كون السائل والمسؤول واحداً تكون هذه الصحيحتان يا قريبة الحلم من المراد المسؤول عنهم نفوس في الكان وليس النوم والمعاملة مراد مغادرة من حيث الكان لا من حيث النوم طبعا ذلك كل قلب سرور في صفحة لصفحة لانجلسون في صفحة اله. ستة وتسعة في وجود القص فيه المصانع. القص في شنو الكاتسلي؟ وهو 20 دينار من هذا المتنازل. في صدر البحث أن المستفاد من قوله في صحيح البخاري ما يجب الزكاة فيه فيه الخمس، تجسّاس الخمس بالكم نزال والفضّة المسكونين لأن ذلك هو مخباً ما سلح ما ترجمت منه، ولا يراد الممارسة المالية خاصة. سبعة. يعني إذا جمعت الماده تبي تطلعه، بس ما ليه ولا التي يكون غارب فيها ذلك. فالمماثة تستجع اختصاص الخمس في الكون بالنقدين من النقدان كما أنها تستجع اعتبار النصاب الأيوان قضاء لإطلاق المماثة الظاهرة أنها من جميع الجهات أي في الجنس والنقدار فاحتفر في تأميزه كنزيته وغلوه عشرين معنى هنا هنالك من الى النوع وهنا لا مطلق مطلقة مطلقة مطلقة النوع للنوع المقدار ما هو الجبع بين الكلامين؟ وعلى فره انه قلب المماثرة المطلقه المماثرة في حد ذاتها مطلقة استعمال عرفة إدارة احنا ما نجي من دار استعمال اللمضي أكثر من معنا لا نناقش السين لأن استعمال المماثله في المماثل من حيث المقدار ومن حيث النوع من باب استعمال اللقب أكثر المعنى معنى واستعمال اللقب أكثر من نوع حتى النبناه هو في الأصول مستحيل لأنه يرى من المستحيل استعمال اللقب أكثر. لا ما له هذا. مو من هالفاء لأنه يكرر دائما ومستعملات في المستعملات في واحد وهو كل المماثل. المماثل استعمال في كله المماثلة كل المماثلة هو أفراد مماثلة من حيث الكم مماثلة من حيث النوع ما نحن في معانه متعددة حتى يرضى علينا بأنه استعمال للضغط أكثر من نوعنا ولكن خلاف في دعوش يتعلم المتفاهم العرفي أن المثلية لا بحسب النوع بحسب الكن أما تسراق المثلية ويراد بها النوع والكن لأن الجواب يتقيد بالسؤال السؤال قريمة على اختصاص الجواب ولا اقل في احتمال القريبية نجي السؤال السؤال يصور فيه العموم سالته عن ما يجب فيه الخمس من الكذب. يعني عن ما يجب فيه الخمس من الكذب نوعا وكمان. وعندما هذا السؤال وآخر السؤال ليس سؤال عن أحل الأمرين إما نوعا أو كم إطلاق ما سألته عما إطلاق ما لكم وللنوع خلاف الكلام دي سالما هنا أنها سؤال عن النوع وخلاف المتفاهم لأفسي لكن ليس أنها شيئا النوع هي نوعا في الجواب عامه إلا بعد اختصاص السؤال لأحدهنان يكون السؤال قريمة على اختصاص الجواب ولا أحد احتمال القرينيين احتمال القرينيين ومع وجود شيء صالح للقرينيين لا ينعقد العموم للقرينيين صالحا للقرينيين لذلك إن أن تحمل الروايات على أنها خصوص النصار ومعنّن لكل شيء وإما أن تحمل الروايات على خصوص النوع ولا يقوم الزكاه في الكنوز بشروطة بنصار لهم لأنه معهم دليل لا دليل عندهم على اشتراط النصاب في الكنزلة هذه الروايات لا دليل عندهم على اشتراق النصاب في الكنس إلا هاليا وهذه اللواء حملت على النصاب يبقى الوان كدحة كما يقول صحيح والواطن ما يقول مشهور فإن حملت على النوع يكون وجوب الكنسة في الكنس إلا نصابين نشترقين نفاذ لما عنده يعني صال إلا هاليا فرائيلة والرواية إن لم تكن صحيحته إلكم أن المسائل واحد، وأن المسؤول واحد، يحتمل جدا أن في مقام واحد. إذا ما استخدمن رواية الأخرى قرين على أن الوراثة ما كان من حيث كان، وأن السؤال سؤال عن كان، إذا نسخنا الرواية القرين، تقرأ القرين تقرأ فرايت ما يدفعك بعد اجمال هذه الرايات ان الخمس ثالث لكم اما اعتبار النصاب به فلا بد عليك الله من هنا يتبين ان كلامه قد يتزوجوه يذوب مع نقطه الاحتياط الصحن كيف نفدي شيء اخر هذا مقتبل الاحتياط تعمين والخمس لمطبق الكنوز هذا استطيع رناد ألال سالته ذي قلتoffs عاد الممكن. مع مراعاق النصاب هذا عدد عد النصاب فهن بل مقتطى الاحتياط وجوب الخمس في الكن pelكن بعد نصابين ف الاحتياط مكتب الاحتياط وجوب الخمس في مطلقا من اي نوعين ووجوب الخمس بصفة بصفة بصفة بصفة مع مراعاة النصاب المزغول المستفاد من المماثله المذكوره هذا هو أحيان. أحيان. أحيان.